كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هودن لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر جري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع عناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبيرين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق لولين وما نحن بمعذبين فكذبوه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 تقونَ في ماه هنا آمِنين فيِي جََّاتِ وأوعيُون وَزروع وَونخلُ طلعُوه ظيم وَزروع وَنَخْلِ طَلعُهظيم وَتنحتونَ منجبالالِب يتنَفرِهِ فَاتَّقُ الله وَأَطيعون وَلا تُطيع أمر المُسرِفِينَ الذين يُفْسدونَ في الررضِ وَلاَا يُصِحم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 إن فِي ذَلِكَ لآي وَما كان أَكثَرهُمّ مِنين وَإِنَّ رَبكنَهُ العزيزُ الرحيِيم كَذبَنتْ قومَ لوط الْمُررسَلينَ إذقالَا لَهُ أَخُوهم لوطُنَ لا تتَّقونَ إني لَكُمْ رَرسول نَمين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطيعون وَماَا أأَسألكُمْ عليهلَيهِ مَِجرُ إ جِيَ إلَّا على رَبّ العالممين.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 وَجيناهُ وَأَهْلَهُ أَجممَعينَ إلَّا عجوزَ فيِي الغابِرينَ ثَُّ دََّرونَ ل خرين وَأَمْطرَرناَا عَلَيهِم مطرا فساء مطرََ فَس أَمَطَر المُذرين إِ فيِي ذَلِكَ لآيَ وَما كانَان أَكْأكثرَرهُم م مِنين وَإِنَّ رَبك لَهُ العزيزُ الرَّحيِيم. فذبَ أَصحاب لَكَة المُرسلينَ إذ قالَا لهُم شعبَ لا تتقونَ إي ل رَرسُولونَ مين فاتَّقُ الله وَأَطيعون وَماَا أَسألكُم عليهلَه مِ نَجر إ جِيَ إللا على رَبّ العالمين أَْفُ الكَيل وَلا تتكونوا منِن المُخسِرين وَزنِنوا بِالقُصاسِ المُسقم وَلاَا تبخَسُ الناسَّأَشياءم ولا تعثوا في الارض مفسدين وان الذي خلقكم والجبال لتولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين وَ رّ علَُ بِمَا تَعملون فَكَذَّبُهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُل الله إِهُ كانَانَ عَذابَهُ مِنْ عظِيم إ فِي ذَِكَ لآي وَماَا كانَان أَكْثَرُهُم مُ مِين وَإِنَّ رَبك لَ العزيز الرحيِيم وَإِهُ تنَنزين ربّ العالمين. نَزَل به الروح لَين عَ قَِّكَ للتتكونونَ مِنَ الْ المذِرينَ بِِسالٍ رَب مُبين وَإِهُ لَ فيِي زُبر لَوين أَلَم يكلُهُم آتَنَ عَلََهُ لَماءُ بَنِي إصائيل وَلو نَ الزلَّهُ على بَعْبنَ جينَ فَقَرأهُ عَلَيهِم مَا كانوا بِهِمُ مين. كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نَحْنُ منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون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 فلا تدعوا مع الله إلهنا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني بريع مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين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 وَإِنَّكَ لَتُنْقِلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ وَآتِيكُمْ بِشِهَابٍ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 حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان, لا يحطمنكم سليمان وجنودهم وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا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 بلماا جَأَسُ لَيْمََ قالَااءةُ مِ الدَُّنيِي بِمالٍ فَمَا آتَنِي اللهَّهُ خَيْر مَِّا آتَكُمْ ببلَلَاتُم بلَاتُم بهَدِيَةِكُمْ تَفرَْحون إِْجِععَلَيْهِمْ فَلناتَِأَنَّهُم بجنود الل قِبلَ لَهُم بِهَا لا قِبلَ لَهُم بِهَا وَلَ نُخرِجََّهُم مِنْهَا أَذِلَّ تَوَّهُم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 قال الذي عندهُ ععلمم مِن الكتاب أَنا آاتِك به قأَْرُ تَد إ لَكَ تَرفُك فَلَماا رَآهُ مستَقًِا عِندهُ قال هذا منِنْ فضلِ رَبّ بلون آشكُرُ أمَكفرُروا وَمَا شكرَ فَإِنما يشْكرُ لنفسه وَم كفرَرَ فَإِنَّ رَبّ غانِيم كَريم. قال نُكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَظَرَتْ اهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ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 قالوا تَقسمَموا بِالله لَنُبَيتََّهُ وَأَهْلَهُ ثمُمَّ ل نَقولَّ لِوله ثمَُّلَ نَقولول لِولهِ مَا شَهِدنا مُهلَلك أَهْلِهِ وَإِنا لصادِقُون وَمكَروا مَكْر وَمكَرنا مَكرَهُ وَهُم لا شعرون فَظُركَي فَكَانَ عاقِبَةُ مَككررِهِم إِنا دَمَّرناَاهُم وَقَومَهُ أَجمَعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم